بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد